وفي ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخل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 جاء لكم متخلفين في الذين آمنوا منكم وأم. فَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَمَا i إن الله بكم لرؤوف رحيم وما لا يستوي منكم من أنفق من قبل التحاق القاتل وعظم درجة من الذين أنفقوا من بعث وقاتلوا وكلا وعد الله والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا يُوَافِ فَأُنلُهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراءهم اليوم جنات تجري بها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمَنَّا وَاتَّقَيْنَا أَن نُّطِيرَ مِن مَّقَامِنَا لكم فلتمثوا نورا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 هي مولاكم وبئس المصير الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاتفون <تصفيق> اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف ولهم أجر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاضرون بينكم وتكاثرون الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم ja nie już patrzę وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما ذلك تضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Amen. Nah nah لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كلم فلسان فخون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم ينصره ورسله بالضيب إن الله قوي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُلِّيَتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ فَمِنْ وَكَثِيرٌ منهم فاسقون ثم قفتهم على وقَصَيْنَا بعيسى بن مُرْيَمَ مريم الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ الذين رَأْسَهُمْ ورهبه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا بسضاء رضي